الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أري أجنهة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يحتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها وما يمسك فلا نرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء من بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا اعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله الصدور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بتقالير الأمور وقدر مقالير الخلائق وآجا وقسم بينهم عالشهم واموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير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 نشهد بالله انه بلغ الرساله وأدى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لما سوى لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك الا وهي السنه المطهرة زاد الله رفعه وطهير والاكثر من متابعيها امام اخوتي الكرام خطبتي بعنوان وقفات تدبر مع ايات القران وقفات تدبر مع ايات القران لا شك اخوتي الكرام ان القران هو اعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعجز الله العرب والعجم بآيات القرآن أنزل الله عز وجل القرآن في قوم فصحاء بلغاء فلما استمعوا إلى آياته وتدبروها خشعت قلوبهم وغش عمت جنودهم وتأثرت أثئلتهم فرجعوا إلى الله عز وجل وآبوا وخشعوا لله عز وجل ودخل الناس في دين الله أفواجه فربما كان الرجل من فصحائهم وبلغائهم يستمع اذا بقلبه يصعف فلا يتحمل وقع الايات على قلبه هذا رجل من المشركين اتى النبي صلى الله عليه وسلم يجادله ويكلمه ويقول له يا محمد ما به؟ هل سبطك به أحد من آبائه هل جاء به جده هل جاء به أبو هل جاء به هل جاء به فلما انتهى من كلامه في قصة طويلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنتهيت من كلامه فقال له نعم فقرأ عليه صدر صورة فُصِّلَت قرأ عليه صدر صورة فُصِّلَت حتى وصل إلى قول الله عز وجل فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عائم وثمون إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلف الا تعبدوا إِلَّا الله وإن صار عزيزا فهو لكم إن صار عزيزا فهو لكم وإلا جباكم غيركم أمره فقالوا نحرف بالله يا أبا الوليد أنك يعلمون. هذه ايه في صدر سوره الحج الله عز وجل يقول ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وفي سياق هذه الايه قصه و انه وغيره بسند صحيح من حديث ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه او اذا صار الناس الى الجنه اللهم نصره المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم